فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وَإِذَا مسه الشر فذو دعاء عريض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 In EN naam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 فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير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 وَإِنَّ الذين أُورِثُوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب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 ومن يقترف حَسَنَةً نزد له فيها حسنا إِنَّ الله غفور شكور أَم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك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 والذين استجابوا لربهم وأقابوا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ولمن انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ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 وتراهم يُحْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشعين مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 Samen met elkaar in de buurt van in het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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما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 عميم والكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم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 وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين 119. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين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 وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم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 وَإِنَّ وإنا على آثارهم مُهْتَدُونَ مهتدون مَا وكذلك ما قَبْلِكَ من قبلك في قرية من نذير إلا إِنَّا وَجَدْنَا إنا وجبنا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 116. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس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 وَإِنَّهُمْ ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أَنَّهُمْ مهتدون حتى إِذَا جاءنا قال يا ديت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين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 وَإِنَّهُ لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون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 فلما كشفنا عنهم العذاب إِذَا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أَلَيْسَ لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون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 بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أَوَّلُ العابدين سبحان رب السماوات وَالْأَرْضِ رب العرش عما يصفون أذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الْأَرْضِ إله وهو الحكيم العليم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 ولئن سَأَلْتَهُمْ من خلقهم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ الله يُؤْفَكُونَ يفكون وقيل لي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام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 إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك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 انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون انا كاشف العذاب قليلا انكم عائدون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 وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ من فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ولقد اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 112. من الآيات ما فيه بلاء مبين 113. إن هؤلاء ليقولون 114. إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين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 يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين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 وَتَرَى وترى كل أمة جافية 113. كل أمة تدعى الْيَوْمَ كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون 114. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تتلى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ ظَنُّنَا إِلَّا ظنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ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 وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم